قالوا من هرءا مبشرات للمؤمن او محذرات ان شاء الله يا شيخ ماجد يا شيخنا امر كن نجد امر مشروع بل انه قد تودج من قبل الانام ولكن يا شيخ هل يوجد تطبيق هذا الحكم اهلا انسان ارغب مناقشه هذه الماده ورايت ان اقل الصحيحه وتتلقى بها اليه دور التدريس لهذا الباب ولكن هو بقدر من مجدر من من منه بعض الانتاه لكن خالد جدا انه خالد يديها الى الان الاخر في في هذا الحال خلال الاختبارات من دون نور فلو فهمت في هذا الباب سيقع في الهجر ويطبقها لكم عليه سيتمنى ان يحضر جلسه دوري دراسه خاصه حقك يوم عندك اظنك يا اخي نسيت اظنك يا اخي نسيت شركه هي للبكاء لله رب العالمين صحه راه لا تتكلم بالعقل والسؤال هل حق قد يكون سؤالا بدا اسمه وقد قد يكون سؤالا همسه يتشقق بها في الاندولا غير انا لا تكلم في هذا لان مثل هذه الامور ميدانها